احسن الله اليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين هذا السائل يقول هل اثناء حفظ الحديث الضعيف نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث نعم يعني في في حفظه أو او في ذكره يقال ولكن اما اذا كان ذكر السند والسند فيه الرجال وفيهم القوي وفيهم الضعيف وان لم يذكر السند مثل ما قال شيخ الاسلام يذكر ويروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم ونحو هذه الصيغ التي يؤتى بها للتمريض أو للتليين نعم سلام الله عليكم هذا السائل يقول جافئ ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده لم يصدف بلسانه فإنما يصدف بقلبه وذلك ضعف الإيمان ما معنى قوله يغيره بيده يد وهذا وهل يدل هذا أن اليد التغيير هذا الحديث يفيد مراتب تغيير المنكر وأنها باليد فإن لم يكن عنده استطاعة باليد ف باللسان فإن لم يكن عنده استطاعة باللسان ف بالقلب وذلك أضعف الإيمان وذلك أضعف الإيمان فهذه يسميها العلماء مراتب تغيير المنكر أولها التغيير باليد والتغيير باليد لمن له ولاية وله سلطة مثل ال الوالد في بيته ومثل الحاكم في في في في سلطانه و ونحو ذلك ممن لديه سلطة فهذا يغير بيده ومثل أيضا الجهات الموكل لها من ولي الأمر بهذا الأمر أما لو كان كل من رأى منكر غيره بيده عمت الفوضى وكثرة الشر و و و والفساد فتغيير المنكر باليد ممن له سلطة أو له ولاية فإن لم يستطع فبلسانه أي بالبيان و... و... والنصح والتوجيه وإلا لم يستطع فبقلبه فهي مراتب حسب الاستطاعة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها اتقوا الله ما استطعتم نعم. هذا السائل يقول هل يجوز للحاج أن يستخدم مزيل العرق الذي يستخدم تحت الإبط سواء كان ذلك بريحة برائحة أو لا؟ الحاج يبتعد عن الترف, يبتعد عن الترف و وإذا كان هذا المزيل مجرد الرائحة هذا من الترف يعني إذا كان المجرد ازاله الرائحة فهذا من الترف والحاج يبتعد عن الترف وأما إذا كان يحتاج, يحتاج كنوع من العلاج ولم يكن فيها رائحة نفاذ رائحة طيب فله أن, أن يستعمله بسم الله إليكم هذا سال يقول إذا كان الحاج متمتع هل من السنان يحلق رأسه أو يقصر الحاج المتمتع والذي عمرته قريبه من وقت الحج لا يحلق رأسه وإنما يقصر حتى يبقى شيء من شعر رأسه يحلقه في حجه فيقصر هذا إذا كان اعتماره قريب من وقت الحج أما إذا كان اعتماره عمرة التمتع في مثلا شوال أو أوائل القعدة وفي فرصة كافية لينبت الشعر فيحلق الحلقة أفضل بارك الله فيكم هذا السائل يقول هل يجوز أن نجرب بعض الآيات فإن نفعت في بعض المواطن اتخذناها لها من باب الاستشفاء القرآن شفاء القرآن الشفاء وابن القيم رحمه الله تعالى يقول إذا كان في بعض كتب إذا قال إذا احتاج الإنسان إلى آية معينة يكررها ولو مئة مرة أو أكثر حتى يداوي نفسه بالمعاني التي فيها مثلا إذا كان عنده قصور في التوكل أو عندها مثلا قصور في الصبر وضعف الصبر وأخذ يردد وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا انا لله وإنا إليه راجعون ويعيدها ويتأمل فيها ويعيدها ويتأمل فيها يداوي نفسه ويعالج تقصيره في الصبر هذا كله داخل في التدبر في القرآن التدبر لكلام الله كتاب أنزلناه اليك مبارك ليتدبروا آياته فإذا كان يحتاج إلى آية معينة في علاجه خطأ فيه أو قصور عنده أو نحو ذلك وأخذ يرددها ويتأمل في معانيها حتى قال ابن القيم قراءة آية بتفكر وتدبر خير من قراءة ختمه بلا تفكر يتدبر ويعقل معناها ويداوي نفسه بها ويجاهد نفسه على تحقيق مضامينها يقول الحسن رحمه الله أنزل القرآن ليعمل به ليتدبر الناس آياته ويتفكروا في معانيه إذا كان هذا المعنى فهذا أمر طيب نعم هذا السائل يقول ما حكم اللقطة في أحد الحرمين وهل اللقطة البسيطة مثل التمرة وبعض الريالات هل يستفاد منها اللقطه في المدينة محرمة وكذلك في مكة والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن إني حرمت المدينة قال لا تلتقط لقطتها ولا يقطع شجرها فاللقطة في المدينة محرمة وإذا رأى الإنسان شيئا يدعى ويترك في مكانه لعل صاحبه يأتي واذا كان في المنطقة مثلا التي حول الحرم وسلمها للأمانات وهي جهة مختصة بحفظ الأمانات حتى إذا جاء أصحابها للسؤال عنها أو للبحث عنها سلمت لهم وإلا يدعها في مكانها نعم هذا السهل يقول هل الذكر الوارد في بداية الطواف اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك هل هو ثابت وهل هو في كل شوط أم في بداية الطواف فقط هذا ورد في, في في أول الطواف عندما يقبل لكن ما أتذكر الآن في في مسألة ثبوته لكنه ورد في أول في أول الطواف وليس في الأشواط كلها وفي في الطواف لم يرد في الطواف لم يرد شيء معين يقال إلا ما ثبت بين الركن والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وما سوى ذلك لم يرد فيه شيء عن علي النبي عليه الصلاة والسلام فيذكر الله ويقرأ القرآن ويدعو بما تيسر وعليها أن يترك الكتب التي خصص فيها ادعيه لكل شوط هذه أشياء محدثة تخصيص ادعيه لكل شوط هذا لا أصل له الشوط الاول الشوط الأول يخصصون له دعاء والشوط الثاني يخصص له دعاء وربما بعضهم إذا أخطى وقرأ دعاء الشوط الأول مكان الشوط الثاني يعيده لانه قرأ فيه دعاء غير الدعاء المخصص له وهذا من الغلط وأيضا قراءة تلك الأدعية بصوت عالي صوت جماعي وواحد يقود وجماع يرددون هذا أيضا مخالفة أخرى وإذا للطائفين نعم هذا يسأل يقول إذا دخلت البلده ونسيت هذا الدعاء فلاقوله بعد الدخول لا بأس هو يقال عند إذا رأى البلده وراد أن يدخلها وإذا فاته أن يقولها لا بأس إذا دخل لأن هذا المعنى مطلوب مطلوب من أول الدخول ومطلوب بعد دخوله للبلدة فإذا فاته ونسيه لا بأس أن يأتي به بعد دخولها نعم كثرت الأسئلة عن الاغتسال والإحرام ولبس لبس الإحرام من الميقات أو من الفندق فما هو الأفضل؟ الأمر واسع في ذلك إن لبست إحرامك اغتسلت ولبست الإحرام في في الفندق فلك ذلك وإن لبست اغتسلت ولبست الإحرام في الميقات أيضا لك ذلك الأمر في ذلك واسع والذي يجب عليك الا تفعل إلا في الميقات والنية، النية مكان الميقات. أما أمر اللباس فالباب فيه واسع. سواء لبست الإحرام في في الفندق أو فعلت ذلك في الميقات، الأمر في ذلك واسع. نعم. هذا ساد يقول أيهما أفضل الجلوس لمجلس العلم والاستماع للعلم أم الاتيان بأذكار الصباح؟ مجلس العلم الذي يحتاجه الإنسان ويفوته وفيه الفائدة التي يحتاج إليها لزومه لعله أولى أو به والذكر يحاول أن يأتي به قبل المجلس أو بعده إذا كان في مجلس العلم أمر يهمه في عقيدته وفي ايمانه وفي عبادته فإنه يلزمه ويحافظ عليه والذكر يأتي به إما قبل بدء المجلس أو بعده هذا السال يقول فضيلة الشيخ أنا معتنق للطريقة التجانية وأريد الانتقال إلى الطريقة السمانية ولكن حذرني أهل الطريقة التجانية إذا انتقلت من التجانية إلى السمانية أو تركتها فإنني سوف أموت إلى سوء الختام فما نصيحتكم لي جزاكم الله خيرا وهل الحج سيكون صحيح وإذا كنت على طريقة صوفية وأعتقد في شيخي الضر والنفع والالتزام على أذكاره أولا أذكرك بدعاء أذكرك بدعاء ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من الدعاء به والح على الله جل وعلا بهذا الدعاء اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم أنا أنصحك أن تكثر من هذا الدعاء صادقا مع الله وإذا صدقت مع الله جل وعلا وألحيت عليه أن يهديك و... و... وانت صادق معه ملحا عليه أن يهديك إلى الحق الذي اختلف فيه الناس وتجاذبت فيه الأطراف وتنوعت فيه الاتجاهات إذا صدقت مع الله فالله جل وعلا لن يخيبك سيهديك إليه صراطا مستقيما ولكن أصدق مع الله والح على الله صادقا معه تبارك وتعالى بأن يهديك وسترى بإذن الله التيسير والتوفيق وأدعو لك ولنفسي وللسامعين بهذا الدعاء اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون إهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. تدعو بهذا الدعاء المبارك، ثم بعد ذلك تلزم نفسك أن يكون الحق قائدك أينما توجهت، وتتخلص من عقده مبتلى بها كثير من الناس في قديم الزمان وحديثه وهي عقده إن وجدنا آباءنا على امه جمعتنا على طريقه. أهل بلدي كلهم كذا هذه عقدة هذه عقدة أضرت بكثير من الناس اجعل الحق رائدك اجعل الحق هدفك اجعل الحق مقصدك ومطلبك تسأل الله ان يهديك للحق وتجعل الحق هو مطلبك فإذا عرفت الحق أينما كان إنزمه وتمسك به ولا تبالي بارجاف المرجفين وتخويف المخوثين فكل ذلك داخل في, في قوله إنما من الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين لا تبالي بعد ذلك بتخويف مخوف أو أرجاف مرجه إذا استبان لك الحق وظهرت لك معالمه فالزمه وتمسك به وإذا خوفك أحد ما ما ما من الحق الذي أقبلت عليه وقدمت إليه وتوجهت إليه فلا تبالي بذلك وأنت تذكر أنك كنت على الطريقه التيجانية أي منذ نشأتك وأهل بلدك على على هذه الطريقه ثم وجد عند عندك رغبه أن تتحول إلى طريقه اخرى صوفيه الطريقه السمانيه طريقه اخرى صوفيه فهذا انتقال من فرقة ضالة إلى فرقة ضالة اخرى انتقال من خطأ إلى خطأ اخر أنت انتقل من هذا كله إلى السنة المحمدية إلى سنه النبي عليه الصلاه والسلام لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح قال عليكم بسنتي قال قبل ذلك انه من يعش منكم فسير اختلاف كثيرا ما هو الحل ما هو المخرج قال عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ هذه الطرق التي تتحدث عنها هي التي أوجدت عندك وعند غيرك ما ذكرته وأنت في سؤالك انني أعتقد في الشيوخ أعتقد فيهم الضر والنفع. هذه عقيدة باطله مخالفه للقرآن مصادمة للتوحيد ما جاءتك هذه العقيدة إلا من سلوكك لأمثال هذه الطرق لكن لو كانت طريقتك هي السنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام طريقه القرآن فتجد الآيات البينات أن الضر والنفع والعطاء والمنع بيد من من هو الضار من هو المانع من هو المعطي من هو الخافض من هو الرافع من هو القابض من هو الباسط فكيف تقول أنا أعتقد في, في, في, في, في شيوخ الضر والنفع والعطاء والمنع الشيخ مهما بلغ ومهما علت منزلته ومهما ارتفعت مكانته ليس له من الأمر شيء الأمر لله تبارك وتعالى الله جل وعلا أنزل على أفضل عبادة وصفوة خلقه وسيد ولد آدم أنزل الله تبارك وتعالى عليه ليس لك من الأمر شيء وهذه الآية نزلت عليه في قصة عجيبة لعلكم تعرفونها كان لما اشتد اذى المشركين على النبي عليه الصلاه والسلام في معركه احد مد يديه بعد صلاه الفجر والصحابه خلفه خيار الامه وراءه مد يديه يدعو على نفر من المشركين سماهم بأسمائهم سماهم بأسمائهم يقول اللهم ملعن ابا سفيان اللهم العن الحارث بن هشام اللهم العن صفوان باسمائهم سماهم عليه الصلاه والسلام ومعنى اللهم ملعنهم ما هو أي من رحمتك أبعدهم من رحمتك والصحابة خيار الأمة وراءه يقولون ماذا آمين والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله عليهم بالطرد والابعاد من رحمته فنزل عليه قول الله تعالى ليس لك من الأمر شيء ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ويشاء رب العالمين الذي بيده أزمة الأمور أن جميع هؤلاء الذين دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بأن يطردهم الله من رحمته جميعهم أسلموا جميعهم أسلموا أبو سفيان أسلم وأصبح قائد من قواد المسلمين وكان النبي صلى الله عليه وسلم مادا يدي يقول اللهم ملعن أبو سفيان يعني الله اطرده من رحمتك وينزل عليه ليس لك من الأمر شيء ليس لك من الأمر شيء الأمر لله يهدي من يشاء يظل من يشاء يعطي من يشاء يمنع من يشاء يعز من يشاء يذل من يشاء الأمر له تبارك وتعالى لا ليس لنبي ولا لولي ولا لملك ولا لأي أحد كائن من كان الأمر لله وكان يدعو عليهم بأسمائهم يدعو عليهم بأسمائهم ويشاء رب العالمين أن يسلموا أجمعين هذا يبين لنا ماذا يبين لنا أن الأمر لله تبارك وتعالى من قبل بعد انظر في مقابل ذلك هذا باب الضلال انظر باب الهداية انظر باب الهداية قصة أبو طالب في الصحيح أبو طالب من هو انتبهوا يا اخوان أبو طالب من هو وماذا قدم للنبي عليه الصلاة والسلام أبو طالب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم وقد كفل النبي عليه الصلاه والسلام منذ كان عمره 8 سنوات وكان يرعاه ويربيه بل كان يقدمه على اولاده ويفضله على اولاده ويحتفي به اكثر من اولاده وكفلهم منذ عمر 8 سنوات الى ان بلغ ال 40 وهو وهو في في في رعايته والاهتمام به والاهتمام به منذ صغر الى الى ان نبع وارسل وبدات الخصومه بينه عليه الصلاه والسلام وبين المشركين ومع ذلك كان ايضا يحميه وقت نبوته وقت رسالته كان يحميه من عدوان من عدوان المشركين وصبر على اذى المشركين صبرا عجيبا هذا أبو طالب حتى إنه في الحصار مكث سنتين يأكلون ورق الشجر والجلود وأبو طالب معهم صابر كل حماية للنبي عليه الصلاة والسلام وكان يقسم أنه لن يصل أحد إليك حتى وارى في التراب دفينة ما أحد يصل إليك حماية للنبي عليه الصلاة والسلام وحتى إن المشركين مرة جاءوا بأحسن أولادهم جمالا وهيئة ومنظرا واتوا به للنبي عليه الصلاة والسلام قالوا خذ هذا بدله أجمل أولادنا خذه بدله وأعطينا محمدا قال يا عجبا أعطيكم ولدي لتقتلوه وتعطيني ولدكم لاربيه وكان يحميه وينصره ويمنع أي أحد يعتدي عليه وكان له قوة لما حضرت ابا طالب الوفاه لما حضرت ابا طالب الوفاه جاء النبي عليه الصلاة والسلام إليه جاء إليه عليه الصلاة والسلام وولا غزان على كفره لم يسلم جاء إليه هل بيد النبي عليه الصلاة والسلام هداية أحد هل بيده هداية أحد جاء إليه وهو حريص غاية الحرص محب غاية الحب أن يهتدي عمه وجلس عند رأسه وقال يا عم وكان عند رأسه أبو أبو جهل وعبد الله بن أمية جالسان عند رأسه قال يا عم يا النبي عليه الصلاة والسلام سيد ولد ادم خاطب عمه وعمه عرفتم شيء من سيرته يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يا عم لطف الخطاب قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله وعند رأسها ابو جهل وعبد الله بن أمية يقولان له بل على ملة عبد المطلب لا تغير دينك بل على ملة عبد المطلب جالسان عند رأس القرنان سوء انظر خطرهم بل على ملة عبد المطلب ثم يعيد عليه يا عم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فيقولان بل على ملة عبد المطلب قلت لكم قبل قليل عقدة ما هي عقدة إن وجدنا آبائنا عقدة دين الآباء دين الأجداد ما يمكن انا اتخلى عن ما كان عليه آبائي ماذا يقول عني آبائي اجدادي عشيرة هذه عقدة من قديم الزمان وهي الناس من قبول تمنع كثير من الناس من قبول الحق تبقى في نفس عقدة يقول كيف أنا أترك عقيدة آبائي يعني بعض الناس يرى الحق واضح أمامه مثل الشمس ويمتنع من قبوله من أجل هذه العقدة أبو طالب اتضح له الحق أبو طالب اتضح له الحق هو بنفسه قال في أبيات الله ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينه هذا كلام أبو طالب يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لماذا إذن لا تسلم وقد علمت أنه من خير الأديان إيش السبب أجاب هو ماذا قال لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا يعني يقول أنا لا لا لا لا ليست مشكلتي أنني لست مقتنعا بصحة الدين أنا مقتنع لكن لولا الملامة أو حذار مسبة أنا أخشى أن يلوم أخشان يسبني أخشى أن ماذا سيقول عني الناس يكون ترك دين أجداده دين ابائه هذه العقدة التي منعته يعني لم يمنعه عدم وضوح الأمر الأمر واضح عنده فهذا يحدث كثير من الناس يتضح الأمر وتقوم عليه الحجة ويستبين له الدليل ثم تكع نفسه وتمتنع ويقول إيش يقول الآباء والأجداد ومنذ نشانا وكيف نبدل والناس سيقول عني ماذا يغني عنك من الناس من الله شيئا إذا وقفت أمامه وقد عرفت الحق واستبانت لك السنة ورأيت معالم الهدى والحق وأنت ممتنعا عن قبوله نواصل مع قصة بطالب يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فيقولان له بل على ملة عبد المطلب ومات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب، ومات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب أبا أن يقول لا إله إلا الله، فماذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام؟ قال لا لك، يعني سأطلب من الله أن يغفر لك. لا أستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك. لا لك ما لم أنهى عن ذلك. أنا سأطلب من الله أن يغفر لك إلا إذا نهاني الله عن ذلك سأقف وينزل عليه قول الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أليقرب ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أليقرب من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم هل يملك عليه الصلاة والسلام ثم هذا الأمر يحزنه فينزل عليه قول الله تعالى تسليه له إنك لا تهدي من أحببت انتبه إلى قوله ماذا من أحببت ما معنى من أحببت يعني هدايته من أحببت أن يهتدي ينزل عليه قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين قوله إنك لا تهدي من أحببت مثل قوله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين يعني لو حرصت أشد الحرص وأحببت أشد المحبة أن يهتدوا والله لم يكتب لهم الهداية ما يهتدون الامر لله هذا سيد ولد ادم صلوات الله وسلامه عليه ثم انظر ايضا ما يبين لك ان الامر لله تعالى من قبل ومن بعد قلنا من الذين كانوا عند رأس أبو جهل من الذين كانوا عند راس ابو طالب اثنان ابو جهل وعبد الله بن اميه وهذان الاثنان جالسان عند رأسه يصدانه, يصدانه عن الإسلام يقولان له بل على ملة عبد المطلب يشاء رب العالمين الذي له الأمر من قبل ومن بعد أن يسلم عبد الله عبد الله أحد الإثنين اللذين هما جالسان عند رأس أبو طالب ينهيانه عن أن يسلم أسلم عبد الله عبد الله أسلم أبو جهل مات على كفره. لكن عبد الله أسلم الأمر في الهدايه بيد من أفمن زين له سوء عمله فراه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات والله يقول له يقول لنبي عليه الصلاة والسلام ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء مهمته عليه الصلاة والسلام البلاغ أما خلاص الناس من العقوبة خلاص من العذاب نجاتهم من النار هذا بيد الله جاء في صحيح البخاري عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ذكر الغلول وعظم أمره أخذ المال بغير الحق وقال عليه الصلاة والسلام لا يأتين أحدكم يوم القيامة لا يأتين أحدكم يوم القيامة وهو يحمل على رقبته بعير له رغاء يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا يأتيо أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته شاة لها ثغاء يعني أخذها في الدنيا بغير حق فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا يأتيо أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته فرس له حمحمة فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا يأتين أحدكم يوم قيامة على رقبته رقاع تخفق يعني فيها ظلم للناس فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا يأتين أحدكم يوم قيامة وعلى رقبة صامت يعني ذهب أو فضة فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك مهمته البلاغ وقال لنا عليه الص... قال في هذا الحديث ناصعا لا أملك لك شيئا لما نزل عليه عليه الصلاة والسلام قوله وأنذر عشيرتك الأقربين صعد على الصفة و... و... ونادى قريش واجتمعوا له وقال يا... يا... يا معشر قريش أو كلمة نحوها لا أملك لكم من الله شيئا يا عباس يا عم رسول الله لا أملك لك من الله شيئا يا, يا, يا صفية عمة رسول الله لا أملك لك من الله شيئا يا فاطمة بنت محمد سليني من مال ما شئتي لا أملك لك من الله شيئا كلامه واضح ولا غير واضح عليه الصلاة والسلام كلام رب العالمين واضح وغير واضح ليس لك من الأمر شيء الأمر لله ثم يأتي بعض هؤلاء ويلبسون على الجهال ويقولون الشيوخ نعتقد فيهم الضر والنفع ونعتقد فيهم العطاء والمنع وبعضهم يعتقد في بعض الشيوخ أنه يدخل من شاء الجنة ويخرج من شاء من النار ملك يده وبتدبيره هذا كله من أظلال الناس وصرفهم عن التوحيد وعن الاخلاص وعن تعلق القلب بالله تبارك وتعالى إلى تعلق بالشيوخ وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إن أخوف ما أخاف على أمتي أئمة الضلال وهو عليه الصلاة والسلام حذر من الشرك وسد الوسائل التي تفضي إليه وتجر إليه فأنا نصيحتي أن تترك كل هذه الطرق وأن تسلك الطريقة النبوية طريقة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وكل طريق إلى الجنة مسدود إلا طريق الرسول عليه الصلاة والسلام كل طريق إلى جنة مسدود إلا طريق الرسول عليه الصلاة والسلام أسأل الله الكريم بأسماء الحسنى وصفاته العلا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو الذي وسع كل شيء رحمة وعلم أن يهدينا إليه صراطا مستقيمة اللهم اهدنا إليك صراطا مستقيمة اللهم اهدنا إليك, صراطا مستقيمة, اللهم اهدنا إليك صراطا مستقيمة اللهم إنا نعوذ بك أن نظل أو نظل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم اللهم إن اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضللين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعثمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معادنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا, التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعلنا من اتباع وأنصاري رسولك الكريم عليه الصلاة والسلام اللهم اجعلنا في هذه الدنيا من اتباعه واجعلنا يوم القيامة يوم القيامة تحت لوائه وأسكنا يا ذا الجلال والإكرام من حوضه شربة هنيئة لا نضمع بعدها أبدا اللهم اجعلنا من عبادك المتقين ومن, عبادك المتقين ومن حزبك الموحدين ومن أتباع رسولك الكريم عليه الصلاة والسلام من الذين لا خوف عليهم ولاهم يحزنون اللهم إنا نسألك هداك وأن تبلغنا رضاك وأن تصرف عنا الفتن وأن تهدي ضال لنا ذا الجلال والإكرام اللهم اهدي ضالنا ورده إلى الحق ردا جميلا اللهم هدي ضال لنا ورده إلى الحق رد جميل اللهم اجمعنا على طاعتك اللهم اجمعنا على طاعتك وما يقرب إلي وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.